بسم الله بن الله والصلاه والسلام على الله وعلى اله وصحبه الهنا بعد السكن في هذا الكتاب المبارك المليء بالبركه كتاب صحيح البخاري واحنا في في كتاب اللقاء ومع الباب السابع وهو كفصول هذا الكتاب كتاب الذقاء انت في حاجة باسة جدا لهذا الكتاب حقيقة انت بتمور على الأحاديث وعلى كلام ابن حجر عليه ورحمة الله واليوم ان شاء الله بإذن لم ننقل كلام للشيف العثيمين في هذا الباب لأهميته كلام مهم كلام مهم باب يحذر من ظهرة الدنيا والتنافس فيها ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب مجموعة أحاديث أولها حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة عن موسى ابن عقبة قال ابن حدثني عروة ابن سبيل أن المسورة ابن مخرمة أخبره أن عمر بن عوف وهو حليف لبني عامر بن نغاين كان شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضأه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر, وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمين فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصر فتعرضوا له فتبسم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأمنوا ما يصنكم فوالله فأبشروا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 انا منعادت ان احنا نبقى احاديث الباب كامل لكذا نبقى طوال حتى نبدأ بحديث حديث فلا نمشى في تكرار القراءة موضوع اخرى وان كان هذا يخالف العادة عادة ان احنا نبقى احاديث الباب كاملة لاهمية ذلك هي وحدة واحدة كلها يكمن بعضه البعض الترجمة هما جئتنا يا جماعة الترجمة اللي هو عنوان الكتاب الباب باب ما يحذر من ظهرة الدنيا والتدافس فيها سبحان الله يقول الشيخ العثيرمين عليه ورحمة الله والتي أصبحت اليوم هي شأن الناس كلهم وصار الناس لا يهتمون إلا بظهرة الدنيا والتنعم والترفق فيها والرفاهية وما أشبه ذلك يعني أجيبوني أنا أسأل وأعيدوا إجابة هل الناس بتجلس اليوم؟ إلا تتكلم عن الأكل والشن واللبس والصفر والدراسة والمباني والسيارة والأسعار والسياسة وبس ومن الله رجالي من الله صلت على النبي صلى الله صلى هل يتحدث الناس بخلاف ذلك؟ يقول الشيخ عليه ورحمة الله فلا تكاد تجد من يتحدث بالنشاط الديني الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون من يجل سباك يقول ايه؟ أكبر الدعوة في البلد ايه؟ تصل عليكم الله؟ اهو يجي من صفر يقول لك اخبار المساجد والمصلين والديوس اخبار ايه هو الناس واحد فين في الكنيسه اللي بيت دول كشوا مع الباب وان والله اا ان لقاء السبت ده في غايه الاهميه يعني النفع والفائده من وراءه فوق ما تتخيل تتصور يعني المجلس اللي احنا كلنا عاملينه في القرائب صحيب وخاري مع ذكر بعض النطف والفوائد كان كتابه هومي وقطعنا فيه قريب خمس الكتاب لكن ما أدعي الشباب عندهم كسب قل التشاط محتاجين ان احنا لقى هذه الأبواب كيف كان السلف كيف كانت حياتهم اليوم في ديس العصر الناس عادة تتكلم دنيا فالنبي اخدهم للاخر اسلوب بدون ما يقولهم انتوا قاعدين تعملوا اياك ولا يعنفهم ولا يغلطهم ولا يفطرهم ولا يحببهم ولا يزعبهم انتقل بهم الى الاخرة فمرة واحدة ده من الناس عايزينهم الارض مش انك تجلس إلي نفسك بدون ما تاخد بالك إن سحبت في الحديث فتتحدث فيما يتحدثون فيه لازم يبقى عندك هدف إنه غاية أنا قاعد عشان أجيب الناس من حديث الدنيا لحديث الآخرة من حديث اللي مفيش فيه فايدة بل قد يكون فيه إساءة قد يكون مجلس معصر الزنوب أجيبه من أجبهم للدروس المحاضرات أجبهم لحديث مثل هذا حديث ازاي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كده في حصل خلقه عدوله في حاجة في فلوس جد في خيرات فيقوم يتبسم صلى الله عليه ويقول لهم ايه فأبشروا وأملوا ما يصركم شفت الكلام واحد تلقى ممكن يكشف لو قلتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ شمعنا الله أكضى يعلم فيصب الناس حتى لو هيقطيهم وده احنا محتاجين نتعلمه جماعة ولا نكلم الناس اللي أكضر واحد مبايح مصير بالنوع يأزمني يقول احنا عملينه نازمة في المسجد الفلاني شوف الكلام بقولك ايه؟ وعملينك دعوة احياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الله انا عندي درس. ما انت لو دخلت معه مش هتكبص. مين يحيي الذكر ومين? انت بتقول ايه? هو النبس اسلم يعني عدم الذكر حتى يدلتبه? وانت اللي هتكبه? ده انت لو اردت الدقة في الكلمة وانت انا جايبها من حديث للنبس اسلم قالت تحيى بذكر النبي. مش انت اللي تحيي ذكر النبي. ومن يحيي مين? انت اي وانت مين? اما النبي فالذي تولى امره الله ورفعنا لك ذكرك. مبيض لكامل لما جلس قال رسول الله كم أجعل لك من صلاة بيصلي بالنين ويسيب قبل الفجر شوية كده يعديد عين فقال الشرط الدعاء دون أنا عايز أخد منه الجزء أصلي عليك كم أجعل لك من صلاة هو بعوها قال ايش سمت عين وإن فهو خير لك أو فهو لك خير قاعد يزود الثلاث النصف الثلثان قال إذن أجعل لك صلاتي كلها إذن أنه الخصص للدعاء هخليه صلى وسلم عليك صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن إه آه طيب إنت لما تدعي ربنا بأدعائك لإيه حاجة من ذلكين حاجة من الاثنين لاخير يجيلك في الدنيا والاثرة او شر ينصر فعلك في الدنيا والاثرة فحاجة يجيلك كده؟ لا بذكرك للنبي صلى الله عليه وصلاتك وسلامه عليه يعطيك الاثنين لما يغفر لك ذنبك يبقى ده باب ايه؟ الاخرة ولما يكفيك همك الدنيا والاثرة يبقى عطاك كل اللي انت عايزه للدعاء ففي بعض الناس لازم تخضوا بالراح هو مستلم منك تقوله انت على غلط وانت على بدعة والأم يداخل عليك هجوم وانت ده الشيخ فلان والفتوى الأولان هو عارف وقد يكون مقتنع بكلامك لكن بس باب الجدال والمراء ولكن مش عايزة نجلس نسكم الله ونصلى على النبي ده على الدرس هو جاي درس الفقه وحنا بنتكلم في البيوع درس يحتاجه كل مسلم درس بغاية الأعمال هو ده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فزي نتخد الناس النبي سسلم خد الناس العنوان خطير جدا يا جماعة بيحذرك من عطاء الله لك في الدنيا معقولة. ولذلك بعض اهل الان وقال ان الفقر افضل من الغنى. ليه ان مش اهم لكن الغنى ممكن ايه؟ يطلع. يقول لكن يتشبقون ويتحدثون بما يحصل من الرفاهية في البلاد وفي أنفسهم وهذا الذي هو خشيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما الفقر أخشى عليكم منصوبه لأن الفقر لا يحصل منه تطار وغرور وإعرض عن الله قاعد بعضها على البيت واللي يبنينه والصليعية والفرش والمكد والقعدة والقكرة والباب والحلفيات وكذا واخدى من الوقت وشغله لكن ما عندوش ايش هاي الكلام ده؟ طب ما وانت ممكن برضو تقول والواحد هو فقير هيطلع يشتغل ويضعو على الدنيا وممكن تضيع ايه؟ صح ولا لا من يجيد ان لما ينوي وهو بيسعى على رزقه وكده وتعبه ان هو يطلب الرزق الحلال ويبعد عن الحرام ويكفي نفسه بخير ويكفي زوجته وعياله يبقى في عمل ايه اجل عكس بقى واحد قاعد بقى يتفشر كده ويقول لك الخلاط ده أنا جايبه من ألمانيا وأنت عايفين أن الخلاط الألماني أحسن من الإيطالي وده قمته كده وده قمته كده ويقعد يجيب لك قصة طويلة يتغزل ويتفنن في جمال إيه؟ الخلاط بتاع المعيش وهكذا طب المجالس في المضلات في الأسوار والإمكانيات هي أن يتحرك الناس فلذلك إن نفس سنقل فقرى أخشى عليكم صلى الله عليه النبي محمد ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا وضعب لنا مثال كما بسطت على من كان قبلكم في التوسع والتكثر فتتنافسوها أنا. وهنا فتنافسوا يصاغ تنافسوا كما تنافسوا هي. شيء طبيعي جدا اي من كان قبلكم فوتوا لـكم كما اهلكتهم او تلهيكم كما الهتهم ان فشاء النبي صلى الله عليه ها ده مش وقع بس وزياده شويه كمان وأصبح الآن التنافس في الدنيا على الدنيا كما تنافس الكفار ونسعى لها كما يسعى لها الكفار وأصبح الكثير منا لا يهتمون إلا بمنازلهم ومراكبهم وثيابهم وبساتهمهم وما أشبه ذلك عندما يجي كانوا علينا وقتبعوا لك الحمد لله لقوا الكويس ومشهد كويس سجنين كويس, كويس ومعنا كويسة بس هي دي ما بش حاجة تانية وفينا الدين في حياة الناس في هذا الحديث إثبات الجزية على الكفار إذا كانوا تحت ولاية المسلمين وحكمهم فالكفار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أصحاب جزية وأصحاب عهد وأصحاب حرب أصحاب جزية هو في بلاد الإسلام بس عايز يحترز بديني نقول له نحن نحميك ونحضر عليك وتدفع مقابل لدانك دون أصحاب يا جماعة جزية أصحاب عهد في أرضهم لكن بلّا وبلّا عهد لا يعتدوا علينا ولا نعتدوا علينا ولا نتعرضنهم ولا يتعرضونهم والثالث أصحاب حرب بلّا وبلّا مقاتلة نحاربهم ويحاربوننا والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث إن هؤلاء صلحوا من صلى الله عليه وسلم على إنهم هيئتوا المالدة قد يكون عند الصورة كمسا عندهم الصراع يجيبوننا من ملابس يجيبوننا من ملابسهم عندهم أغراض معينة نجيب منها فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوفقت ايه؟ صلاة الصبح ثم أول مشافوها ريكي نور سبحان الله الدنيا يسعى لها جداً لكن فرق من إن واحد يسعى لها بدين واحد يسعى لها بأي سرعة بأي شكل ولذلك تجد صاحب الدين وهو بطلع في الدنيا الحسنات شرفيانة معاه أما والعياذ بالله صاحب الدنيا حتى لو لم تأتيه الدنيا هو فيه سيئات يكفي النية السيئة اللي يطلق على أسف الله هي اللي ولا يفرق من حلال ولا من حرار من شبهة ولا خطأ ولا صح ولا كذا شيء كان فيه واحد بيشتغل في مكتبة إسلامية وبعدين شاف ان الموضوع يعني مش جاي بهمه وان شرائط ايام الشرائط وان الشرائط بالاغاني ديت بيجيب ضعف بعض القرآن وشرائط القرآن اما عمل ايه؟ عقالب على طول اللي يجيب اكتر اللي معاه كان يجيب بعض تحرك الحجر من الموعرة سرق من حلوة الصوت في القرآن أو من حسن الأداء في الخبّة أو كده تجي تقولوا يا قمام أسمع وإيه شغال الشغل يخلص الشرط ينبه, ينبه ممكن يسمعه مت مرة وما استفادة منه كلمة راعدة لأنه غيبه دنيا بس في الحديث مجموعة من الفوائل أولها حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عيف مقصد الناس تلسلنا والناس كانوا صوحة مغشوش قالوا أجهل عرفنا الموضوع فاقتضرنا وهذا ولا شك من أحسن الأخبار فبعض الناس لما كده حتى لو جاينا كنت هتدينه تقولوا خد ممكن ترميله ممكن تدينه أنت مكشر مكشر ممكن يكون هيدا قلت بعدين امتصر شوية تا ما بتفهمش تا ما بتزهاج يكتب عليه الصدقة والآجر لكن النفس سننا تبسم مع إنه هيوجههم توجيه غير مرضه لكن يعطاه بأداء حسن ثانيا ينبغي للإنسان أن يُلقي البشرة للناس أبشروا أمنوا ما يصركم كلام كلام غادي، كلام نبيس ادخل الصروق على الناس كل شيء تدخل فيه الصروق على الناس وإنت بتحتسبه لك فيه أجر لك فيه أجر الكلام الطيبة صدقة تبسمك يا فوجة أخيك القائل السلام والتحية صدقة وقول للناس حسنة صدقة تدخل الصرور على الناس صدقة بل من أعظم وأبرك الصدقات صرور تدخلها على مسلم دي النصر سانو قال إيه أحب الأعمال إلى الله أطير وأخير الأعمال أنك تأمنها أنك تسعد الناس وتتحرك في صرورهم ويخلصوا عليهم في الحديث أيضاً جواز الحلف بدون استحلاف لأن صلى الله فوالله ما الفقرة أخشى عليك وهما إيه؟ لم يستحلفوا؟ فيجوز أنك إنت أتقسم على الكلام اللي إنت حد تأكده مع إن نوصل الرأتك إلى قسم ولكن بيان الأهمية بالكلام وعظم لا قاده صلى الله عليه وسلم كذلك التحديد من الدنيا ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم يجب سيد كلام في الموضوع في الحديث الذي بعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عابب أن رسول الله صلى الله خرج يوما فصل على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر لا إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها حديث فيه دروس عبر فيه وقت للدنيا بالأفر فيه وحية فيه نفس موهفة الحس فيه ناس وهو في قمه النعيم الدنيوي لا ينساه ذلك لقاء الله والدار الاخر ودول اهل الناس عيشا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اهل احد صلاه في صلاه الجنازه لان هم مش قدام موجودين صلى لهم وتوديع لهم وذكر وثناء لهم وكان يزورهم وكان يأتي البقيع وكان يأتي البقيع وين يلي تخيل كده أي قلب يمر على المقابل يوميا كيف يتعلق بالدنيا كيف ينشهر به هذا مما يعني يقص فيه كثير من الناس يعني ممكن أولي قوي من الميوح المقبرة بقصد الزيارة القبول بقصد الأضر والأعتبار كثيرا ما نذهب مع الجنائز لكن قل نذهب لتعرف حقيقة هذه الحياة تجلس كده وقل ده هو كان أغلى واحد شوفهه فيه وسبحان الله الرجل اللي جابه ده كان أفقى واحد مع الله دهوة عشلية سنة وبعدين جاء وسبحان الله اللي جنبي دهوة نزل صل نزل ميت جنبي شوف تخيل تقعد كده تمر بهادي الاحداث على قلبك فتضطعب تقول ايه الله تقول يا دي ما جماعة ما تسويش وانا كده كده هزبه ومش هطورت ومش هعمر وهاجي هنا حكيت لكم انا كنا في المقبرة، وكان فيه شجرة ومقى كتير قوي ومكتبع عليها زباب زباب يعني من اللي هو يعني لسة كبير كده وزرى ده وفي البالك ما بيتهشش، في سوقه ما يتزقش بدرجة ان الكل اللي وقفر على المقبرة يتمنى ان يخرج يعني قاعدين مش مصدقيني ان راجل يقول ادعم عشان يمشي فانا قلت له راحين فادي ده انا عزمت ويني نقعد شوية وقلت انت نقعد فينا الشاف انت قلت له بالعكس ده انا متأذي جداً سيق ويمكن اكثر شفت بها زبابة قريبة من القبر كان تؤذيك فما بالك القبور بما فيها من وحش بما فيها من غروبة بما فيها من ضيط بما فيها من ظلم بما فيها من وحدة جديه وحمي بالإنسان أن يأتي المقبار بقى في الموعرة يشق بباضي يقول يطار من اللي يجين يطار من اللي يتحطق القبر دور القبر دور ينتظر واحد الله أعلم من الواحد لابد تمر على قلبك جوارحك حتى تقشع وتسكن وتلين لك لما عايز تصالتنا جسمة عباد والمية باب الده ومش قادر وصلاً قلت بسافرة أصلاً لي مش عايف إيه لما توبيها الكلام ده تستجيب لك تلينوا لك بسهولة حركة النبي كان دائم من الكلام ثم انصرف إلى المنظر دهوس عملية فقال صلى الله عليه وسلم إني فرطكم انفعت اللي هو يا جماعة ها هيزمعه كلنا رحيم في الجمعة أبس النصلا لما يجع من الحج أم جمعهم. قال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي الموت ملك الموت أه صد النبي ذاق ما ذاق غيره وخاطبه منكم إنك ميت وإنه ميتون وما محمد إلا غسول قد خلق من قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن يلقلب على عقبيه فمن يضوى الله شيء وسيفز الله الشكل تمره الكلب على قلبك وعلى جوالحك وعلى مسامعك إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وهذا إثبات أن حرض النبي صلى الله عليه وسلم موجود طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر ماءه أشد ضياطاً من اللبن طعمه أحلى من العسل عدد كيزانه بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يضرى بعدها أبداً صلى الله عليه وسلم حول من يدك اللهم أمين في حديث موجود على الواتساب والجوبات وكذا ان اللي صلى على اللهم صلى أو صلى صلى عليه فكذا هذا ليس بحديث ان اللي, اللي يشعر منه أو اللي عايز يشعر منه أو كذا إذا صلى عليه أو كذا هذا ما هو موجود أصلا طلفيق وإن كان الصلاة والسلام علي الله سلم من الأعظم وأبرك ما تتقرب به إلى الله لكن ليس هذا من كلام إليه سأل نازل يتحقق فيما ينقل مرد ينقله كلام ضد العقيدة جايبين قصة واحد بيسكم في مجلس من المجالس وضع بشكل أن هو شاف أنه بيحكي عن واحد رؤية أنه هو شاف النبي صلى الله سلم او هو عمل حاجه وراح للقاضي والقاضي انه مش عارف ايه فقال له ان الرسول جاء له قول للقاضي شو الكلام كده ها 500 درهم وحاجات من كده هذا كلام فيه في مبالغ بالمخالفات العقديه النبي ما يشرع الا باذن ولا يشرع الا لمن ارتضى لا تطلب من النبي وما ولكن تطلب من الله جل جلاله وإن كان منابا والمناب لا تؤخد منه الأحكام لكن لازم ضربة الناس بالله لا بسواه فتخلي باه في مواقع سعر جدا لك تتحقق من الصحة الحديث وإنفعش تبقى تبقى طالب علم وبتنقل أحداث ضعيفة وموضوع أو ليس بحديث أصلاً أو كلام يبقى في موطقة الأهل السنة والجماعة والناس بطمرة وبتنقل خصوصاً الكلام اللي هو صباحاً بحق الفقاء مرد بتجي تلوص جداً تنام وتقوم من نوم تنام عندك تلتويت رسالة هتين فهمي دون لانت أنا رعاية مثل تقرأ أيوات سابك في أنفع وأبرك من ذلك تجي معانا بس جي من كده جلسة في الصباح صلي الفك وجلسة من الادب المفرط وبعدين حفقة القرآن وبعدين مركعتين الاشراط وبعدين اللي عايد اللي حافر عايز يسمع او عايده مسألة او كده وتصلي الضحى وتخرج متحبي بإذن الله حسنات هدي الأوقات التي تقضى هدي المجالس أما تلاقي قاعد مسكين طول النهار على الميت يمثلوا السابق لا بقرأ اللي بيتينه ولا بقرأ اللي بيوديه شمال مسئل محوالك في البريد في البصة لا استبدلوا من الوقت هناك ما هو أفضل من ذلك بكثير وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض أعطاه الله هذه الخزائن وهذه الخيارات والبراجات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك منها الشيء الكثير الفتوحات حدثت في حياة النبي وما بعد وفاة النبي بعد وفاة النساء فما بشر به من فتوحات لم تحدث في حياتك ولا في حياة أنبك بعد حياة عمر أو في حياة عمر رضي الله عنه بدأت الدنيا تأتي الخيارات التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم أنت مش مهم من اللي حصل الثمرة المهم من الثمرة تنضج ويستفيد منها الناس وينتبع بها الناس بذر النبس صلى الله عليه وسلم بذرة الإسلام ونشرها وساعة حياتها حتى استقارت وبدأت تتحرك في المشرق حتى وصلت إلى مياه المحيط وغربا حتى وصلت إلى مياه المحيط ووصلت إلى البحر الأبيض المتوسط وعدت ووصلت إلى بلاد الأندلس سنين طويلة وجنوب فرنسا وجزء من إيطاليا بعض الجزء في البحر الأبيض المتوسط وبلاد وراء الله منزلت في الجنوب حتى وصلت إلى المحيط وشملت هذه البردان ودخل الناس في الله أفواجه هذه المفاتيح الخير التي أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف على أصحابه أن يشركوا بعده طيب يتين يبني طيب واحد بعض اللي سيقول لك روضو ما في ناس ابتدت صح لا لم يكونوا نقصد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ضعف الإيمان لم يستقر الإيمان في القلوبين بعد ما حصلش الكلام ده مع أبي بكر ولا عمر ولا أثمان ولا علي ولا سعد ولا سعيد ولا أمهات المؤمنين ولا هؤلاء الأفضل لأن دولا تايبية النفس السلام الأول يوم إيمان كامل يقين جازم لم يتهز لم يهتز ولا طرفة عين ودي إن التايبية في غاية الأهمية جماعة ومش تربى كده أي حانة تربى عن منهج والمنهج أساسه إمتين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث قال الإمام البخاري أحرى الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يصار عن أبي سعيد القدري قال رسول الله يسعى صلى الله عليه ما أغاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض سبحان الله سبحان الله قيل وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا شِمْتُ سَأَلْتِ فقال له رجل هل يأتي الخير بالشعر فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظلنت أنه ينزل عليه أو ينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل فقال ألا قال ابو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك قال لا ياتي الخير الا بالخير ان هذا المال خضره علوه وان كل ما انبت الربيع يقتل حبطا او ينم الا باكله الخضره أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاشترت وسلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشفعه حديث من أخطر ما تسمع من كلام النفس الصلاة حديث بالمثال العملية النفس الصلاة يقول إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض سبحان الله قيل وما بركات الأرض قال ظهرة الدنيا ده الحنالة إن ربنا يمسى عليك في الحنان أما اللي بيجيبه من حوار أما اللي بيجيبه من غش وكذب واختيار أما اللي بيجيبه هو وعايف إن هو بيضب الناس يجيب لهم الأمراض يجيب لهم السرطانات يجيب لهم ما يضبهم إذا كان ان ما يخاف علينا صلى الله عليه وسلم انك تجيب جايبه بحلال بخير بدون ما يعطلك عن الطاعة انه بخير عليك من ده ولذلك قلت لكم قبل ذلك شعار العلماء الفقر شعار العلماء الفقر اللي يجيروا ما يمسكوش كثير جداً من المشارك إلى يومك ده يعني حتى مشارك الكبار تجيتوا بحياتهم أشبه ما تكون بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوسعش ما يبلغش ما يزوجش يمشي أنا أسف لغ ويجعل لغ صحيح باللي يزوغه يزوغه مسكي يمشي يمشي يكتب بيه. كباب أو قريب منه صلى الله عليه وسلم وسيأتي الآن كيف أمن كانوا يتكلمون عن من خرج من الدنيا بدون ما يزود منهم بدون ما يطول فينا بدون ما يستكتب هي ليست دعوة للخمول والكسل بالحكس خليك أفنى واحد وأنفق واحد في ذات الله يعني الناس اللي أنا عرفه واجي يعني يحسد الحسن الشرعي يضبط على الخير الذي يبذله لا يكلس وحده اللي هذا نعم المال الصالح للعبد الصالح نفق في وجوب الخير ومع العلماء وفي الدولس المحضرات وبنائل المساجد ومعاية الأيتام وكفرتهم والقيام على الأوامل والمرضى والمساكين والمحتاجين والمعاوزين يقوم عليهم خيرا فيها حياته كده. وسبحان الله ربنا بيصوب عليهم من الطير صبا لا لك على باب أي الله شفتنا أغنى الأغنياء قاعدين يتعجبهم من حال لما مضى بالمثال اللي ملهمش زيش ولا راجل ده حلوة غريبة خاص هي ده مثل هذا يحمد كما في الحديث فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه والشيف العثمين على عبد الله قسم تقسيم جميلة ستأتي الآن يقول الحديث فيه آيات من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر ما يخاف علينا ما يخرج الله لنا بالبركات الأرض وهي ظهرة الدنيا لأن رسول صلى الله عليه وسلم فصر بنفسه لما قيل له ما ظهرة الأرض قال ظهرة الدنيا فقال له رجل ذكي فطر نبيه طلع لنا علمه هل يأتي الخير والشر ده هو في خير هو في نعم ممكن يوضع لأن ظهرت الدنيا وسعت البصر خير وإنه لحب الخير فصمت النبي صير إما أنزل علي وإما لعظم السؤال سؤال فلا تفكر فيه ويجب الإجابة الشافية للكافية ثم جعل يمسح جبينه وهذا يحتمل أنه كان ينزل عليه كما كذا من عددته صلى الله عليه وسلم حتى في الليلة الشاتية الباردة كلاه يتصدف جبيره عرقا صلى الله, صلى الله عليه وسلم وقد يكون من وقع السؤال العظيم والشيء إذا ورد على النفس ولا هو الوقع عظيم فإن الإنسان يتأثر وقد يعلم وقد يصمد كما حصل لأنس بن مالك لما قال له وجل يا أبي عبد الله الرحمن على العرش السوا كيف السوا؟ فأطرق كما حصل لمالك بن أنس فقال يا أبي عبد الله الرحمن العرش السوا كيف السوا؟ فأطرق بنفسه حتى علىه رحضة يعني العرب ثم رفع رأساً وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أرك إلى وجل سوء ثم أمر به فأكمل ورواية مثل الاستواء غير مجهول يعني المعنى بعروف عنه والكيف غير معقول من؟ عقلنا قاصر على تصوره والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعم النبي صلى الله عليه وسلم أي كان القرى بقى ينزل عليه أو لوقعه السؤال قال أين السائل؟ فقال الذي سأل أنا يقول أبو سعيد لقد حمدناه حين طلعا ما أخفاش نفسه يخفي نفسه يا جماعة ها؟ ليه يخفي نفسه اه فايف في يكون الإجابة فيها توبيخ فيها تأميب فيها يعني إيه إيه يفضحه يوبفه يقلل من شأنه فيقوم السهب مطلع فحمدناه حين طالع لذلك يعني تشكع وطلع الحمد لله ما تحطناش في حركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القاعدة لا يأتي الخير إلا بالخير قاعد فالوسيلة لها أحكام والمقاصر والخير لا يأتي إلا بالخير والشب لا يأتي إلا بالشك يعني ما حد بلناك سلام عليكم وانت يعني نوله اي حاجة عن الانت والسلام هتوقف شوي هتتأخر مش هتقوم داخل يعني داخل غلط من الاول ولكن يعني هتتوقف فممكن ما بابتسامتك ومع طيب محياك ومع كلامك الطيب ولينك في الخطاب واعتذارك عن الخطا لك والله انا اسف وانا غلطان علي وما ما كنتش اقصد ازعلك ولا احرجك ولكن الله شاء, وإن شاء الله شوف اعوضك ازاي غد صح ولا الخير ياتي بالخير والشر ياتي بالشر واحد يعني فارض عضلاته قالوا يعني هيدضى عليك نفس المستوى ثم قال صلى الله سلم إن هذا المال خضرة حلوة خضرة يعني كده طري وشكله حل طعمه حل يعني كل النفس الشهية فالناسة تنكب عليهم لجباله في منظره ومخضره ثم قال وان كل ما انبث الرضيع يقتل حبطا او يلم. الواحد طبعا اما تحط كده حاجه العنف. على في الجميل ده قدام البهيمه فتقعد تاكل تاكل تاكل لغايه ما تتعبى تموتها من كثره الطعام الا كده تنحضر اللي بتاكل بقى في ولو حاجة وقفت تليينها وممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللف يقول يقتل حبطا أو ينم إلا آكلة خضرة آكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبالت الشمس فاشتر وثلطت وبالت قامت مطلعة كده شوية وقامت رجع عضوان تاني شوفت واحد اللي بندق براحة لو اكل كتير ماجاش حاج ليه بندق كويس هو وقت في المضغ فكذلك دي توم تصغر الشمس وتقوم رجع شوية وتقوم تعيد مضغه تاني فيسود والله يجب انكم اعزوكم فتعطي مجال فتسلم وتنجو يقول لك الطريقة مثال عملي هم معي يشيره. ويقول إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعمل معونة وهو طبعا المالة جماعة في طريقه دخوله وخرجه جاي لك من إيه ودته يبقى مصدر ومورد فإن أخذته بحق وصرفته في حق فنعم هذا المال جاي صح وطلع صح وإن أخذته بحق وصرفته في غير حق لم ينفع لك وإن أخذته بباطل وصرفته في باطل صار أضر وأشد وَإِنْ أَفَذْتَهُ بِحَقٍّ وَوَضَعْتَهُ فِي حَقٍّ صَارَ خَيْرًا فقسم الشيخ عليه رحمة الله المال اللي الناس تم قسم فيه أربعة أقسام. قسم يأخذوا بحقه ويضعوه في حق دي أفضل حاجة جايبه صح، هو صح وقسم يأخذوا بباطن ويضعوه في باطن دي ايه؟ الناس جايبه غلط هيبقى وابان وشقا عليه وصرفه غلط هيبقى وابان وشقا عليه وقسم يأخذه بباطل ويضعوه في الحق هيدفعوه؟ برضو مش هيدفعوه ليه؟ إن الله طيب الهدوان هو طيب وقسم يأخذه بحق ويضعوه في باطله نقول له هيسنا يا جماعة الأول ونقول له الناس الثاني والثالث ورابع للاثنين عقاب فلا بد انك تتعامل مع المال بهذه الطريقه فعشان كده ربنا صدق وحوفني وقال لك دي مش حاجه حلوه الواحد عنده شهره عنده لهمه عايز, عايز يزود حتى لو هيملا بطنه ويموت شفتوا الراجل اللي اتعلق بقى الصاد الكعبه ويقول اللهم موته ك ابي يسار آه وجدنا عنه في الكتب ولا من, ولا من قاله قاله قال انه قال هذا رجل اكل حتى امتلا وشرب حتى توى ونام في الشمس فمات شبعان وريان دفان احنا احنا لقينا الكلام ده إيه اللي طلع بينا ولا يعمل فأنت تبقى حريص إن تكتب الحق وتوجهه في الحق أوعى تشير به دنيا لغيرك ويكون المقابل لأخبتك فأنت لا تسوق قدمك حتى تسأل من أين اتسبته وفيما أنفضت طولة لجهس البنات وعملت مشروع للأولاد ويه كل كلام ده جميع جايبه منيه وضيع عليك ايه او وديته فيه ولن تتحرك القدم حتى تسأل ثم يأتي حديث مهم جدا هو يتكلم عن خير الناس خيركم قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم ورواية التي بعدها خيروا نسقني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسلق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم من عندها ندى بإذن الله إذا أراد أبوهم بقاء واللقاء بالنسبة لكتاب الذقاء عندكم المذكرة بتاع الشيخ المغتايمين هنشتغل بنا حاليا والتفسير اتهت في لغاية ال... ما نكمل التفسير اللي معنا فأي تفسير إن شاء الله بإذن الله يكفي عشان فاطر ما تقولش لنا ما عندش مرجع لا طبعا انت مطلب بحوص الأحاديث وهنحاول نجمع عليكم في ورق تبقى واربها. وأحددكم منها كم حديث بالضبط لأنه طبعا يصعب أن احنا ناخدها على طاوة واحدة فإن شاء الله إذن أنا نقسمها على طاواتين أو ثلاث وتبقى لحديثة مجوعة بحيث أنها يصعب أرضها ويتخط عليها التعليقات ويتخط عليها الفوائد والمعاني بحيث أنها تبقى مكتملة لأنه مكتمة مهمة جدا إحنا مش اخترنا كده أي حاجة اعتراطا ولكن شفنا أن الفائدة المعجوبة من ورائل الأخوة عظيمة جدا وكذلك مختلفة صورة الفجرات من فراغ صورة مليئة بالمعال ومليئة بالأبحاث العظيمة جدا التي تجد نفسك فعلا استفدت منها استفالة عظيمة جيدة طبعا تبدو الصورة طول وأما التفسير إن شاء الله بإذن الله يعني سبك موضوع الضحان أما حاجة الفايدة التي تحصلها من الدروس أرجو الإخواني أنهم لا يكسروا على الدرس ويدعوا أخوتهم ويجبوا زوجتهم وأخوتهم وفنتهم ودماتهم ويدعوا جمالهم وصحابهم ويبقى يوم السبت دا منطقعين ندى جميعا سواء في دروس الشباب الفقر والعقيدة أو التفسير والحديث بحث فعلا أن معصة معصة مدين جدا هو دا ما يطالك هو دا, اللي ينفعك دا ما ينفعك سجد قصة يقضى المجالس وحرص فعلا أنه لا يكون يعني النيه صحيحه فيها برضو مواعيد وقائد وفيها امور مهمه جدا نحتاج لها جميعاً من المسائل المهمه جدا ان احنا عملنا اختبار في عمده التحكيم في دوس الصكر يوم الجمعه و كنا في رحله عمره قال لنا صاحب ان شاء الله باذن الله. هتطلع مع الرحله الناتجه ان شاء الله, الله. في رحله بمجاول ما يفتحوا الباب لانهم لسه الى الان قافلين والرحله ديت مش بتقول على في المسجد انها رحله غير تجاريه نحن نسميها العمى طاعة وإفاء العمى لإله عباد فيها طاعة وإفاء لإذن اللي موجود فيها من حدثين اللي هم إفاء وأخوات أفاضل بحيث نحن نتعاون على الفئة والفقوة في الإسرائيلة لإذن الله سبحانه وتعالى تبقى يبقى عبادة الطاعة ده بتعمل فيها تستفيد بكله يا اخوان متجسد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحبه الطيبه بيبقى فيها الطوائف يعني بفضل الله الاسبوعين بنبقى معانا بعض الاف وبنفي فيها اربع خمرات وبقوم بصلي في الحوض ب500 و600 ركعه وال1000 وأخهم فيها طلاقي وفيها تعاون عن زمان التقوى وأننا نتعاون عن إسم العدوان وفيها من أمور الدنيا الجميل واليسير والسهل والفسع والطرفة والهدية فنحرص على مثل هذه التجمعات فإحنا بنحاول إن شاء الله نزود الهدايا في الدرس بحيث أن الناس تكون أكثر أقبال وحرصة فإن شاء الله ممكن نزود إما جايزة تانية وإما جايزة نوزع بها تنية تبقى يعني نخفف عن أربعة أو خمسة مبلغ معينة تعمل لهم سحر المهم من الناس اخضر الدروس المهم من الناس بحصها الخير ده من نقدر عليه ما احنا مش هنقدر على أهل الشعر دولة ان احنا يعني نقللهم إلا بالذات الخير ندعوهم، وندعو الله عز وجل لهم، ونسأل الله عز وجل هدايتهم، ونبدأ في ذلك الوسع والجهد، لكن نثبت أنه معه، نحرص على إخوانه، نحرص أنه ما معه الله يا جماعة، وتزود للدارس، سواء دارس الجمعة عندي الشيخ مجلي بننغرب فجر الإسلام ولا بعد العشهد المجمع الإسلامي أحرص خلص مع الأداء تعالي سبيل جدا خصوصا بالباب اللي احنا شغالين فيه باب البيوع في بيت الأهمية طبعا إلا كنا خلصناه من كتاب الوجيز في المرضى الماضية لما خلصنا بتابع الفرق الفضل الله ولكن طبعا المرضى بتوسع أفضل من المرضى السابق فبندنس مسائل مدرسهاش قبل كده فتحرص عليه والمستجدان في باب البيوت حاجة الناس كلها بيحتاجها وكذا بالدرس الاثنين أنا أراه درسي عليك في غاية الأهلية يكفي أننا نتعرف فعل الله نأنس فيه بالله آخر مرة كنا نتكلمنا عن الاسم الناس القريب الواحد بيسيمه واحد اسم تاني هو يعني يستشعر قوب الله ومعية الله فتنتقل من اسم الاسم وانت في غاية الشوق الى القربة من الله سبحانه وتعالى درس الثلاثاء في قباة مع الشرمجدي بأربعاء درس كتب جداً من الاخوة ما بخضروش وانا شايفه من أهم الدروس طبعاً احنا مالين الاسبوع اللي تضع علي اذا لم تنتشفلها غيرها بس اعرف الخير اللي موجود يعرفوا ان الدروس ديت بيفذل عليها جودي لا تتخيل لا تتخيّنوا، يعني الإسباعين اللي قاعدتون في بكة غالباً مع كتاب الرقاق وتفسير صوت الرجوعات إلا لما يعني نضع الأمر اللي مطلوب وجودك بعيد عنه وأنت متعلّق به إما مع الكتاب، إما مع الشرير، إما مع العلماء والمجايش تسأل وتستفسر وتستوى وتزيد لكم المعلومة بحيث ان احنا نصل معلومة تكون يعني كافية ووافية في هذا البدء فتحمس فهي الوضع ده في مجمع الحق اللي في أرض غير نفس بغاية الأمريك الحديث عن الأسباء يوم القيامة في الكتاب والسنة بطرح مش موجود في المحتبة الإسلامية يعني لحد من المشايف اشتغلوا ولا وجود كتاب في الموضوع يعني احنا اللي جمعينه فضل الله سبحانه محتاجين؟ بو يوم في الاسم نخليه الدفس عام بدأ تنقل في أربع مساجد يوم الأربع من الشئين الفقير إلى الله أخوك وحبيبك فانا اصارع هذه الدروس وهنا كتير موجود بالاضافه لمقراءه الفجر ودروس الظهر كلماتها خفيفه والعصر ودروس بين المغرب والعشاء دروس بعد العشاء ودروس خاصه وقراءه في كتب السنه وفي المتون نحرص على هذه الخيرات حياتك بتبقى معاك فرض من الدنيا اللي يكفيك وتغرق إلى بيت الله عز وجل نعمره بالدروس والمحاضرات صلى الله عليه وسلم وفي أوقاتكم وأعماركم وبيوتكم وأبنائكم ونسائكم وأن يعرضكم خيراً عن هذا الوقت وأن يجبعنا دائماً وأبداً على الطاعة وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم عمر؟ الله رسول الله الله <تصفيق> надо